إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا همالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد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 تانس الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يغلي منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ لِذَّةِ مَا كَسَبْتُمْ بَعْضَهُ وَاتَّقُوا